اللهم ائثنا اللهم ائثنا الذي يريكم البرق خوفا وطمعا السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال استغاثوك إن أحد المدينة استغاثوك اليوم ولم تغفر. اللهم إني اللهم إني أقسم عليك أن تنزل الغيث. اللهم إني أقسم عليك أن تنزل المطر. قال فقلت أجن هذا. اهو مجنون كيف يتجرأ على الله يقول والله ما انزل يدي الا والجبار يامر السحاب وينشي السحاب الثقال تجمعت السحب في السماء وانزل يديه المطر ينزل ثم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما القط من بعد ما ما وينشر رحمه وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد قال بعض أهل التفسير قال الله جل وعلا وهو الولي الحميد ليبين المناسبة أن الولي لا يضيع أولياءه ولهذا من الدعاء في الاستسقاء أن يقول القائل يا وليج يا حميد وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم الله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 اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا هنيئا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار تشقي به العباد والبلاد يا أرحم الراحمين